بسم الله الرحمن الرحيم أحيانا الكلمات تكون سببا في هداية إنسان من الضياع هداية شاب من التيه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين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 فلما كان ذات يوم ومر بهم فقال تلك المقالة قال شاب منهم يا قوم إنه والله ما يعني بهذا غيرنا نحن بالنهار نلغو وبالليل ننام ثم اتبعه فلم يزل يعبد الله معه حتى مت عبد الله بن مسعود كان مرة يسير في ناحية من نواحي